قد ن صَك وَك موطَُكَث وَثُ وَيوحلَ إذ جبَتك كَستُك فَلا طُونكشي قدَثَك وَك مووطُككثير شيئا وضعفت عليكم الأرض بما رهبتتم وليتم مدهرين فلم تضعي عنكم شيئا وضعفت عليكم